بوك تو ديوانوستا سيم سبعة وتسعون سبعة وتسعون الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة يونزا سنو لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا. لقد مع التلفزيون كان مفتوحا. يون застаўся яшчэ не ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا. لقد Маў анна лвақт кана Ён не прыйшоў, хатя мы дамауляліся Іннаху лам яқті, маў аннана кунна мутауаѓдің Іннаху лам яқті, маў аннана кунна Телевізар быў ключаны Нягледзі чына гэта, ён заснуў. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام بلو ўжо позна Нягледзячы لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك Зпынуўся. Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў. Лякат таваадна, ва маа заліка, лам яати. Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчэння, ён кіруе аўтамабілем.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 Ільа ёну вядзе хутка. Хаця ён п'яны, ён едзе на велосипедзе. Маг ану сакран, ільа ану яркабу даража. Маг ану сакран, ільа ану яркаб даража. У яго няма вадзіцельскага пасвечэння. Няглядзячы на гэта, ين كروي أوتامابيلم ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة داروغا سليسкая ناغليد جناغيتا ين يدي خودكا الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة يون пьяны نягледзячы на سكران ومع ذلك يركب الدراجه انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه Яна не знаходзіць لم تجد وظيفه مع انها قد درست. انها لم تجد وظيفه مع انها قد درست. Яна не ідзе да доктара, хаця الطبيب مع أن عندها الام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام يна купляе аўтамабіль إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشترى سيارة مع أن ليس عندها نقود яна Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه. ويا ليلي. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара. عندها آلام ومع ذلك عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب ويا няма грошай нягледзячы на гэта яна ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره